عمل المرأة هل تعمل المرأة خارج بيتها أم لا تعمل؟ يختلف الناس في الإجابة عن هذا السؤال إلى ثلاث فرق فريق يقول نعم يجب أن تعمل المرأة خارج بيتها مثل الرجل وفريق آخر يقول لا يصح أن تعمل المرأة خارج بيتها وفريق ثالث يقول تعمل المرأة خارج بيتها ولكن بشرط يقول الفريق الأول إن المرأة نصف المجتمع ولا يصح أن تجلس في بيتها تغسل الملابس وتعد الطعام وتنظف البيت وتربي الأولاد وهي عندهم جزء من الاقتصاد تعمل وتأخذ أجر عملها ويرى الفريق الثاني أن وظيفة المرأة الأساسية أن تكون في البيت حيث تديره وتربي أولادها ويرى هذا الفريق أن الراتب الذي تأخذه المرأة من عملها تعطيه للخادمة التي تفسد الأولاد ولا تصلحهم ويقول هذا الفريق إن خروج المرأة من البيت يؤدي إلى تفكك الأسرة وضياع الأولاد أما الفريق الثالث فيرى أن العمل حق للمرأة فتعمل عملها الأساسية في بيتها ولها أن تعمل خارج بيتها بشرط أن تعمل في المجالات التي تناسبها وتحفظ أخلاقها وتبعدها عن مخالطة الرجال كالعمل في المجال الطبي فتعمل طبيبة أو ممرضة أو في المجال التعليمي فتعمل معلمة أو مربية أو غير ذلك في مجتمع النسائي